لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة 128. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ إن تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا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 ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزين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 اليقين فسبح باسم ربك العظيم